بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق, الـ الطريق, الـ الطريق إلى الله يقدم, يقدم بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي, على ذنبي, على ذنبي, على ذنبي بكت عيني الإنسان أبدا طالما أنه يمضي بقدمه على خطوات النبي عليه الصلاة والسلام طالما تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما تغير الحياة وتنوي وتقول يا ربي صح صورت خمسة عشرين ينار بدأت والناس بدأت تغير الظلم والناس كثير من المسؤولين والذين يهدوا البلد واكلوا ثروات بلادنا اكتر من ثمانية واربعين فتان للمجتمع يعيش تحت خط الفطر وبعض الشباب همه يشحي المضاير وبعض البناتها ما تكلم حبلها ابن المتنام وبعض الشباب همه فقط ازاي يلون البكسر من الونس شوز بتاعه يا جماعة حرام البلد تموت تنتهي فكر مخدرات ادمان بطالة عروسة ازاي ننقذ بلدنا وحنا بعيدين عن طريق الله عز وجل. ومن ضع ذكري فإنه له معيشة فانك ونحشره ونحشره يوم القيامه اعماء قال ربنا حشرتني اعما و قد كنت بصيرا قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى بعيد عن ذكر الله؟ بعيد عن الكتاب والسنة؟ إزاي تقعيش حياة سعيدة؟ إزاي تقعيش حياة سعيدة وأنت بتقول للملك؟ لا، لا، مش هلفض يا ربي أرامرك مش هتحقق، مش هارف منك مش هكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أقول لواحنا منك من عائشة ايه نفس الشيء. طيب ازاي لم تبدأي حتى الان تغيير الواقع الان ازاي الى الان لم تبدأي الاقبال على الله ازاي لا تسارعي في الجنة. في لحظات الازمة النهاردة الشباب في الحوادث يموتون. في المخدرات يموتون. امام الارصفة والنوادي يموتون. في المحرمات يموتون. في المقطر سيارات يا شباب البنات يضربوا عبر ومخدرات. شباب ميمين فوق البنات معاصل وفواحش بيموتوا. الله جلل وعلا يقبط ارواحهم. هل سأوفق ان اقول كلمة التنسيط? هل سأوفق ان اغير حياتي كلها? حتى تتغير اخيرتي عند الله بدلا من ان ارى مقعدي من النار يبتلن الله جل وعلا بمقعد في الجنة? هل ادركنا هذه المعاني يا اخواني? هل استشعرناها يا اخواتي? هل علمنا اننا اذا غيرنا حياتنا يمكن الله جل وعلا لنا في الارض? الناس في الارض يقول لك امريكا تخش علينا ممكن يعملوا فيما زي ما هيعملوا في ليبيا. بيقول حمزل بعد اسبوع ليبيا حنازم البلد حنازم مصر الدنيا حتتفرأ. لا لا ما نخطش ليه. لاننا اذا كنا مع الله جل وعلا سيكون الله معنا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم إِذْ قِيلَ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بالجنة التي كنتم